بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمدين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وَختْتِلَ فيِي الَّْلِ وََّ خَِ وَمَا أَزَل اللهَّهُ مِنَ السَّنِ مِنْ الْسْطِ فَأَحاء فَأَخْيَنا بِجِ الأضبَ دَمَوتهَا وَتَصْر فيِي الر حآاتُ لِقَوْمَ يقِل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 وَإِلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَاهَا عَلَيْهِ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَاهَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعَهَا وَمَن يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُؤًا أولئك لهم عذاب مهيد من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ولا يغني كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولكم عداب عظيم ها أذى هدى والذين كفروا وبآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتبوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي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 وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَزَغْنَاهُمْ مِنَ الطُّغَيَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ آتَيْنَاهُمْ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 هَادِيَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ السَّيِّئَاتُ أَنَّهُمْ يَسْبِقُونَهَا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 وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَغْنَىٰ عَنْهُ الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فمن, فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَّكَّرُوا أُقَالُوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يُغْلِكُنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون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 مَنَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لما ريب فيه ولكن أكثر الناس لا ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى وترى كل أمة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 إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَأْمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رحمته ذلك هو الفرز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتنى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 بمستيقنين وبدانهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئوا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنَّا نَاصِرِينَ لَئِنْ كُنْتُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ فَسُخْرَاءَ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَنْ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا مَا